إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده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 إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا ظُلْمًا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فإذا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ الله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَس 1 كَ مِنَ المرسَلين على صاطٍ مستتَقم تَزل العزيز الرَّحيم للتُذِ رَقَمَّ أذر آذهُ فَهُم غافون لقدَ حَّ قون على أَكتَرهم فَهُم لا يُؤمنون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 نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القفية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فَزَّزْناَا بِثَالِفٍ فَقالوا إِ إلَيكُمْ مُقْسَلُون قالَاالونَا أَننتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِفْلونَا وَمَا أنزل الرحمن من شيء أَنْ زَلََب وَحْمَانُواُ مِنْ شَيْئٍ إ أَننتُمْ إِلَّا تَكْذِبُون قالَاالوا رَبّنَا يَعلَمُوا إِا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَطْرُدَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا قَ اَإِن ذُكِّبْتُمْ اَإِن ذُكِّبْتُمْ بَل أنتم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 وَرَبِّنَا الرَّحْمَنُ بِظُلْمٍ لا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فاسمعون. قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ